رب ما أ ح ك م ك و أ م ج د ك و أ ج و د ك و أ ر أ ف ك رب ما أ ر ح م ك و أ ع د ل ك و أ ق ر ب ك رب ما أ ق د ر ك و أ ق ه ر ك رب ما أ و س ع ك و أ ق ض ا ك رب ما أ ع ل م ك و أ ش ك ر ك رب ما أ ح ل م ك و أ ح ك م ك رب ما أ ع ط ف ك و أ ك ر م ك رب ما أ ر ف ع حجتك رب ما أ ب ي ن كتابك رب ما أ ش د عقابك رب ما أ ك ر م مابك رب ما أ ح س ن ثوابك رب ما أ ج ز ل عطاءك رب ما أ ج ل ثناءك رب ما أ س ب غ نعماءك رب ما أ ع ل ى مكانك رب ما أ ع ظ م سلطانك رب ما أ م ت ن كيدك رب ما أ غ ل ب مكرك رب ما أ ع ز ملكك رب ما أ ت م أ م ر ك رب ما أ ع ظ م عرشك رب ما أ ش د بطشك رب ما أ و س ع رحمتك رب ما أ ع ر ض جنتك رب ما أ و س ع رزقك رب ما أ ز ي د شكرك رب ما أ س ر ع فرجك رب ما أ ح ك م صنعك رب ما أ ق و ى أ م ر ك رب ما أ ن و ر عفوك رب ما أ ج ل ذكرك رب ما اعدل حكمك رب ما أ ص د ق قولك رب ما أ و ف ى عهدك رب ما أ ن ج ز وعدك إ ل ه ي تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت لنا فلك الحمد ب س ط يدك لنا ف أ ع ط ي ت ن ا فلك الحمد ربنا وجهك أ ك ر م الوجوه وجاهك أ ع ظ م الجاه وعطيتك أ ف ض ل العطايا تطاع ربنا فتشكر و ت ع ص ى ربنا فتغفر وتجيب المضطر إ ذ ا دعاك وتكشف الضر يا رحمن وتشفي السقم يا رحمن وتغفر الذنب يا غفار وتقبل ا ل ت و ب ة يا تواب ولا يجزي بالائك أ ح د إ ل ه ن ا يا حسن التجاوز إ ل ه ن ا يا من أ ظ ه ر الجميل وستر القبيح إ ل ه ن ا يا من لا يؤاخذ ب ا ل ج ر ي ر ة ولا يهتك ا ل أ س ت ا ر إ ل ه ن ا يا واسع ا ل م غ ف ر ة إ ل ه ن ا يا باسط اليدين ب ا ل ر ح م ة إ ل ه ن ا يا صاحب كل نجوى إ ل ه ن ا يا منتهى كل شكوى إ ل ه ن ا يا كريم الصفح الهنا يا عظيم المن إ ل ه ن ا يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقنا اللهم أ ن ت احق من ذكر و أ ح ق من عبد و أ ع ظ م من ابتغي و أ ر ع ف من ملك و أ ج و د من وسئل واوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إ ل ا وجهك لن تطاع إ ل ا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع ربنا فتشكر وتعصى ربنا فتغفر أ ق ر ب شهيد و أ د ن ى حفيظ حلت دون النفوس و أ خ ذ ت بالنواصي وكتبت ا ل آ ث ا ر ونسخت الاجال القلوب لك م ف ض ي ة السر عندك ع ل ا ن ي ة ا ل خ ل ا ل ما أ ح ل ل ت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت و ا ل أ م ر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك و أ ن ت الله الرؤوف الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم انا نعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك ونعوذ بك من قلب ل بك ونعوذ من اليك يشتاق إ ونعوذ بك من دعاء لا يصل إ ل ي ك ونعوذ بك من عين لا تبكي عليك إ ل ه ن ا الهنا, إلهنا ومالك أ م ر ن ا قمنا إ ل ي ك في جوف الليل ونحن نتعرض لجودك فكم من ذي جرم قد صفحت له عن جرمه وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه وكم من ذي ضر كبير قد كشفت له عن ضره فبعزتك ما دعانا إ ل ى مسالتك بعدما عصيناك إ ل ا الذي عرفنا من جودك وكرمك ف أ ن ت المؤمل لكل خير و أ ن ت المرجو عند كل ن ا ئ ب ة إ ل ه ن ا أ غ ل ق ت الملوك أ ب و ا ب ه ا وبابك مفتوح للسائلين إ ل ه ن ا غ ا ر ة النجوم ونامت العيون و أ ن ت الحي القيوم الذي لا ت أ خ ذ ه سنه ولا نوم إ ل ه ن ا فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه وانت حبيب المتهجدين وانيس التائبين وراحم المذنبين الهنا ان طردتنا عن بابك فالى باب من نلتجه إ ل ه ن ا ان قطعتنا عن خدمتك ف خ د م ة من نرتجي الهنا إ ن عذبتنا ف إ ن ا ل م س ت ح ق و ن للعذاب والنقم و إ ن عفوت عنا ف إ ن ك أ ن ت اهل الجود والكرم أ ن ت أ ه ل الجود والكرم إ ل ه ن ا أ خ ل ص لك المؤمنون وبفضلك نجى الصالحون وبرحمتك تاب المذنبون يا جميل العفو اذ خ ن ي برد عفوك و ح ل ا و ة مغفرتك و إ ن لم نكن أ ه ل ا لذلك يا أ ر ح م الراحمين ف إ ن ك أ ن ت أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة سبحانك ربنا ب أ ي وجه نلقاك ب أ ي قدم نقف بين يديك ب أ ي لسان نناجيك ب أ ي عين ننظر إ ل ي ك و أ ن ت قد علمت سرائر أ م و ر ن ا إ ل ه ن ا كيف نعتذر إ ل ي ك إ ذ ا ختمت على السنتنا ونطقت جوارحنا بكل الذي قد كان منا الهنا تائبون إ ل ي ك فاقبل توبتنا واستجب دعاءنا وارحم شبابنا و أ ق ل ن ا عثراتنا وارحم طول عبرتنا ولا تفضحنا بالذي قد كان منك إ ل ه ن ا ما عصيناك جهلا بعقابك ولا تعروضا لعذابك ولكن سولت لنا نفوسنا واعانتنا شقوتنا وغرنا سترك المرخي علينا و أ ط م ع ن ا في عفوك بركبنا ف ا ل آ ن من عذابك من يستنقذنا وبحبل من نعتصم إ ن قطعت حبلك عنا وخجلاه من الوقوف غدا بين يديك وفضيحتاه إ ذ ا عرضت أ ع م ا ل ن ا عليك اللهم اللهم اغفر, اغفر, اغفر ما علمت ولا تهتك ما سترت اللهم إ ن ن ا راجعون إ ل ي ك ارحم غربتنا في الدنيا ارحم مصرعنا عند الموت ارحم قيامنا بين يديك ارحم ضعفنا بين يديك يا واسع ا ل م غ ف ر ة يا باسط اليدين ب ا ل ر ح م ة افعل بنا ما أ ن ت أ ه ل ه إ ن ك أ ن ت اهل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة إ ل ه ن ا لو أ ر د ت إ ه ا ن ت ن ا ما هديتنا لو أ ر د ت فضيحتنا ما سترتنا فمتعنا بما له هديتنا و أ د م لنا سترك الجميل إ ل ه ن ا كيف نمتنع, بالذنب كيف نمتنع بالذنب من الدعاء ولا نراك تمتنع مع الذنب من العطاء إ ن غفرت فخير راحم انت و إ ن عذبت فغير ظالم انت إ ل ه ن ا ن س أ ل ك تذللا ن س أ ل ك تذللا ف أ ع ط ن ا تفضلا <تصفيق> اجعل طاعتك همنا وقو عليها جسدنا وزهد نفسنا عن الدنيا واشغلنا بما ينفعنا وبارك لنا في حالنا وامن علينا وارحمنا حتى تعيد بعد الموت خلقنا ومن سوء الحساب فعافنا ولا تعرض عنا يوم تعرضني بما سلف من ظلمي وجرمي وامنا يوم الفزع ا ل أ ك ب ر يوم لا تهمنا إ ل ا نفوسنا وارزقنا نفع أ ع م ا ل ن ا يوم لا ينفع عمل غيرنا وكما مننت علينا ب ا ل إ س ل ا م ف ا م ن علينا بطاعتك وبترك معاصيك أ ب د ا ما أ ب ق ي ت ن ا ولا تفضحنا بسرائرنا ولا تخذلنا ب ك ث ر ة فضائحنا إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم و أ ن ت على كل شيء قدير